مريم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ مادى ربه نداء خفيا قال أجت على الرأس شيبا، ولم أكن بدعاءك رب شقيا، وإنني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأت عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يعرفني ويرث من آل يعقوب. وَجَعَلَهُ رَبّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سميا. قَالَ رَبِّي أَنَّ يَكُونَ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا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 فأتقنت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر السويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا غلاما زكيا قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه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 119. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 111. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط, تساقط عليك رطبا جنيا 112. فكلي واشربي وقري عينا ترين من البشر فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتا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 119. قول الحق الذي فيه يمترون 110. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 111. وإن الله ربي وربكم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 تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بنتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا بتني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمن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 لَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ وجعلنا عليا، واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه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 119. صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا 111. روس زدوا وبكيا فخلف من بعدهم خلف العذاء الصلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة.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 هل تعلم له سمية ويقول الإنسان أذا مات لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فو ربك الشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن؟ أيهم أشد على الرحمن؟ ثم.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 119-كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما, خير مقاما وأحسن نديا 110-وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا 111-قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا 119. حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 111. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيبام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وَاتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلهَةً الَّيَكُونُ لَهُ الْعِزَّةَ كَلَّا سَيَغْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَدَّ أَلَمْ كَرَّنَا أَرْسَلَ الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْزِزُهُمْ أَزَّزَا فَلَا تَعْجَلْ 114. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 115. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 117. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتشق الأرض وتخر الجبال هدى الدعول الرحمن ولدا وما ي 111. فقد أحصاهم وعدهم عدا 112. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 113. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 114. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين